مدى عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أرسله الله جل وعلا على فتة من الرسل فهدى الله به القلوب وأنار الله به العقول وفتح الله به أعين عمياء وآذانا صمى وطلوبا غلفا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ودعى بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أهبابي وإخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم نتكلم بإذن الله جل وعلا بما وصلنا إليه من شرح كتاب الأصول الثلاثة بالعلامة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وهذه الأصول الثلاثة كما ذكرناها ونكرر ذكرها كتاب أو كتيب مهم جدا أن يأخذ به المسلم ويتعلم منه لأن فيه من الفوائد وفيه من العلم وفيه ما يحتاجه المسلم في أمور دينه ودنياه ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وترمه إلى بيان الأصول الثلاثة, الثلاثة صدر الكتاب او عنوان الكتاب ثم اخرها الشيخ في كتابه ها اخر الكتاب بأهميتها ولا بد الوقوف عندها ولابد من شرحها شرحا وافيا مما يحتاجه المسلم لمعرفة هذه الأصول الثلاثة هي أصول دين المسلم وحيث لا يصح إيمان الإنسان ولا أن يقبل منه عمل ولا عقيدة إلا بأن يعرف هذه الأصول الثلاثة قال المؤلف رحمة الله جل وعلا عليه فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفتها ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه و... فإذا قيل لك من ربك فقل ورب... ورب جميع بنعمته، ولي معبود سوىه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. متن. يحتاج إلى وقفات من ربك وما دينك ومن نبيك فهنا شرع المؤلف رحمة الله جل وعلا علي في ذكر الأصول الثلاثة التي هي كما قلنا من ربك وما دينك ومن نبيك هذه الأصول الثلاثة التي ينبغي أن تعرف ولو لاحظنا أن كلام الشيخ عليه رحمة الله بدأ هذه الأصول بصيغة السؤال بدأها بصيغة السؤال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة هذا أسلوب من أساليب لفت الانتباه حتى, حتى يلفت انتباهك وتستعد أيها الإنسان لمعرفة الجواب أو لقبول معرفة الجواب وهذا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت انتباه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصيغة السؤال عندما قال لمعاذ أتدري يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله صيغة السؤال وعندما قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم أتدرون من المفلس وهكذا فإن صيغة السؤال تزيد الإنسان للانتباه تزيده الانتباه ويريد أن يعرف الجواب ما بعد هذا السؤال يريد أن يعرف الجواب حتى يكون مستعدا لما يطرح عليه من السؤال فإذا قيل لك إذن ما الأصول الثلاث التي يجب على الإنسان معرفتها فقل بكل صدق وإخلاص وثبات فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أهمية هذه الأصول أيها الأحباب قبل أن نشرع بشرح أهمية هذه الأصول نبين ما المقصود من الأصل عندما يذكر الأصول أصول العقيدة أصول الفقه أصول اللغة أصول هذه الثلاث أصول الثلاث ما المقصود من كلمة الاصل الاصل الاصول جمع اصل الاصول جمع اصل والاصل في اللغة كما هو معلوم مقرر عند علماء اللغة ان الاصل في كما ذكر في لغة العرب هو ما انبنى عليه غيره الأصل في اللغة هو من بنى عليه غيره كالأساس أصل لماذا للسقف والجدار أساس البيت هو أصل لما يبنى عليه غيره من الجدار والسقف وكعروق الشجرة مثلا الثابتة في الأرض عروق الشجرة أنت لو قطعت الشجرة من نصفها أو حتى لو كان من التحت تساويها مع الأرض يبقى في هذه الشجرة أصول وعروق ثابتة في الأرض كما قال سبحانه وتعالى عن كلمة التوحيد قال أصلها ثابت وفرعها في السماء أصل هذه الكلمة ثابت وفرعها في السماء إذا الأصل في اللغة هو من بنى عليه غيره من بنى عليه غيره ثم ذكر المؤلف رحمة الله جل وعلا علي بيان هذه الأصول الثلاثة فقل ربي الله فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الثلاثة أيها الأحباب كما تعلمون سيسأل عنها العبد في قبره أي عبد من العباد إذا مات سيسأل في قبره عن هذه الأصول الثلاثة كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن من حديث البراء بن عازب من حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال الميت إذا أدخل في القبر الميت إذا أدخل قبره وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويأتيه ملكان قال عليه الصلاة والسلام ويأتيه هذا الميت ملكان فيجسانه فيجسانه أي يقعدين هذا الميت ويسألونه فيقال, فيقال له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقول فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما يدريك اسمعوا يا أحباب وما يدريك فيقول طرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت طرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت وكما جاء في الحديث زاد في حديث جرير فذلك قوله تعالى يعني جاء في حديث آخر من حديث جرير فذلك في قوله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فهنا ينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها فيأتيه من روحها أي من ريح الجنة وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره مد بصره ويفتح له فيها مد بصره ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الكافر وفي رواية المنافق وذكر موته موت هذا المنافق والكافر وهذا المنافق والكافر تعاد روحه في جسده ويتيه هؤلاء الملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار نسأل الله السلامه والعافيه قال فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه إذن هذا الحديث يبين لنا أهمية معرفة هذه الأصول الثلاث ومعرفتها أيها الأحباب ليس لفظا باللسان فحسب بل معرفتها لابد من العمل فيها ولا بد من الأخذ كما جاء في القرآن والسنة وسنبين باذن الله الا وعلى قول المؤلف من ربك الله جل وعلا يعرف بثلاثه اشياء الله سبحانه وتعالى يعرف جل في علا بثلاثه اشياء فيعرف, الله في فيعرف الرب سبحانه وتعالى بربوبيته بأنه الرب المستحق بأنه الرب الخالق الرازق المدبر، المحي المميت النافع الضار فهذا هو ربنا جل وعلا والرب معناه هو الملك السيد القاهر فوق عباده هذا هو الرب وإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين رب جميع العالمين فرب العالمين سبحانه وتعالى يعرف بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته، فيعرف بروبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته، ومعرفة العبد ربه بمعنى أنه الرب الخالق الرازق، هذا ما ذكرناه في الدروس الماضية، بأن هذا القسم. من معرفة الله جل وعلا ما أنكره أحد من الخلق فكل الخلائق أقر بأن الله جل وعلا هو النافع وهو الضار وهو بيده ملكوت السماوات والأرض جل في علاه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز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 وهو المدبر وهو النافع وهو الضار وأقر بذلك إبليس وأقر بذلك فرعون من لا أحد ينكر وجود الله سبحانه وتعالى بأنه فوق عرشه فوق السماء مستوي على عرشه إلا من شذ من المجانين وليس من عقلاء في العاقل يعترف بأن الله جل وعلا ربه ولذلك من ناحية الملحد إذا أردنا أن نبين له وجود الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب وبأن الله جل وعلا هو رب العالمين أي خالق الناس أجمعين وخالق هذا الكون كله إذا أرد أردنا أن نبين للملحد وهذه فائدة لابد من ذكرها في هذا الباب وما دام أننا نذكر إفراد الله جل وعلا بربوبيته فلا بد أن نبين إذا التقيت بملحد فعليك أن تبين له هذا الملحد بأربعة أمور أربعة أمور تستطيع أن تثبت للملحد وجود الله سبحانه وتعالى أولا عليك أن تثبت الله جل وعلا بالنسبة للملحد من خلال عقله بالعقل العقل دل على وجود الله جل وعلا العقل دل على وجود الله جل وعلا كيف ذلك؟ فا لا أحد من العقلاء ينكر مخلوق إلا وله خالق، وما من مصنوع إلا وله صانع، وما من موجود إلا وله واجد، فاتفق العقلاء على هذه النظرية، أليس صحيح؟ اتفق العقلاء كلهم على هذه النظرية أن ما من موجود في الكون صغيرا كان أو كبيرا إلا وله واجد أي أوجده أن هناك من أوجده وقد بين الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه هذا المعنى لأولئك الملاحدة فآمنوا بعد ذلك ودخلوا في دين الله عندما بين لهم عن طريق السفينة التي مشت في البحر وقال لهم كنت أفكر في سفينة مشت في البحر وليس في هذه السفينة قائد يقودها وقد نزلت ما فيها من بضائع وليس فيها حمالين حملوا هذه البضائع ونزلوها ثم رجعت السفينة إلى مكانها التي انطلقت منه فقالوا له كيف عقلت هذا أنت مجنون فرد عليهم بعقولهم فقال لهم وكيف عقلتم أنتم هذه السماء والجبال والبحار والأرض والدواب وأنتم كيف عقلتم ليس لهذه صانع كيف عقلتم هذا ليس لهذه الأشياء من صانع من خالق فآمنوا ودخلوا في دين الله جل وعلا فالملحد إذا آمن بهذه النظرية ألا وهي طضية العقل أولا تنتقل معه بعد ذلك إلى الفطرة إلى الفطرة فطرة الإنسان دلت على أن الله جل وعلا موجود فوق فطرته فطرة الإنسان دلت على أن الله جل وعلا موجود فوق ولذلك تجد الداعي حين يدعو سواء كان مسلما أو كافرا تجده يرفع بصره إلى السماء أو يصبعه إلى السماء أو إلى شيء من هذا فدائما يتوجه البصر والقلب يتوجهان إلى السماء كيف عرفوا ذلك الفطرة التي دلتهم على أن الله جل وعلا في السماء مستوى على عرش لذلك ذلك الإعرابي عندما سئل عن وجود الله جل وعلا أجابهم بقدر عقولهم وبفطرته التي فضلها الله جل وعلا فضل الإنسان عليها فقال لهم سبحان الله أولا عندما سمعهم أنهم أنكروا وجود الله نزه الله سبحانه وتعالى عن هذا النقص فقال لهم سبحان الله البعرة تدل على البعير البعرة تدل على ماذا؟ على البعير والأثر يدل على ماذا؟ على المسير البعرة خطبهم بالبعرة لأنهم أهل بعير يفهمون هذا الخطاب قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدلان على السميع البصير هذه الأشياء ما تدل على الله جل وعلا فخاطبهم بماذا بالفطرة التي فطر الناس عليها سبحانه وتعالى ولذلك الفطرة تدل على الله جل في علاء لأن الله جل وعلا يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فإذا آمن بهذه النظرية نظرية الفطرة واستسلم لهذا تنتقل معه إلى نظرية الحس إلى نظرية الحس الشيء الملموس الكفار عادة أيها الأحباب حين يريدون أن يؤمنوا بالله جل وعلا أو يؤمنوا بالغيبيات يريدون أشياء محسوسة يريدون أشياء محسوسة ملموسة والملموس والمشاهد لا شك هو أدق في الإيمان به وهو أبلغ في الإيمان به فأنت إذا رأيت الشيء أمام عينك بخلاف ما كان غائبا عنك ولكن الله جل وعلا ميز أهل الإيمان بهذه الميزة الله جل وعلا ميز أهل الإيمان بهذه الميزة ألا وهي ميزة الإيمان بالغيب ليس صحيح وهذه الميزة ممتاز بها إلا أهل الإيمان آه ال الذين خالفوا الكفار فيها أي الكفار عفوا خالف المؤمنين فيها فالكافر لا يريد أن يؤمن إلا بالأشياء المحسوسة أما علم الغيب عنده لا يؤمن لذلك لا يؤمن بالجنة ولا بالنار ولا يؤمنون بالله جل وعلا لأنه غائب عن أنظارهم ولا يؤمنون بماذا بما سيحدث في المستقبل كل ذلك أشياء غيبية لا يعلمونها ونحن كذلك لا نعلمها ولكن نؤمن بها لأن المخبر عنها هو الله سبحانه وتعالى ورسوله فالأشياء المحسوسة إذن لا شك أنها تزداد عند الإنسان إيمانا وقوة وبصيرة كما حصل لذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقال يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السول، فدع الله جل وعلا أن يستن، فدع الله أن يستن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فدع الله جل وعلا بالسقيا. فقال اللهم إنا نسألك سقيا مبارك فدعا بالسقيا اللهم إنا نسألك صيلا نافعا إلى آخره مجرد أن دع النبي صلى الله عليه وسلم فما أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر تحدر بغزارة يقول أنس والله ما كان السحابة في السماء فمجرد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت السحب واضطربت ببعضها ورعدت ثم نزل المطر هذا يدل على من الذي أنزل المطر هذا السؤال من الذي أنزل المطر من الذي أمر السحب أن تجتمع ومن الذي جعلها تضطرف فيما بينها هو الله سبحانه وتعالى إذن هذا شيء محسوس ملموس انزال المطر احياء النبات وغير ذلك الأمر الرابع بعد أن يؤمن بهذه الثلاثة كلها لا شك ما يبقى إلا الشرع ما يبقى إلا الشرع الشرع دل على الله سبحانه وتعالى كتاب الله دل على وجوده جل وعلا دلت عليه سبحانه وتعالى الآيات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 والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هذا دليل من القرآن أن الله أثبت في هذه الآية بأن الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار أي يدخل الليل بالنهار والنهار بالليل يغشي الليل النهار يطلبه حثيثة أي سريعة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الخلق معروف والأمر هو التدبير هو الذي يدبر هذا الكون سبحانه وتعالى بأمره وبقدرته جل في علاء التي ليس لها حد هذه من ناحية المخلوقات أما من ناحية الآيات وهي العلامات التي دلت على وجود الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون. فهنا الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية الكريمة في سورة فصلة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون والفرق أيها الأحباب بين المخلوقات وبين الآيات قال العلماء أن المخلوقات هي أشياء ثابتة لا تتحرك ثابتة لا تتحرك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والسماوات والأرض ثابتتان لا تتحركان أبدا وأما الآيات وهي العلامات هي المتحركة والمتغيرة مما تدل على عظمة الله جل وعلا وقدرته قال جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فإذا جاء الليل ذهب النهار وإذا جاء النهار ذهب الليل وإذا خرجت الشمس ذهب القمر وإذا غابت الشمس سطع نور القمر وكل ذلك يدل على عظمته جل وعلى وعلى قدرته لتكوين أو إدارة أو تدبير هذا الكون جل في علاه. إذن هذا من ناحية معرفة العبد ربه أن يعرف الله سبحانه وتعالى بأن هو الخالق. وهو الرازق وهو المالك وهو المدبر وهو المحي وهو النافع وهو الضار وهو الموجود جل في علاه فهو موجود وهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه أينما كنا قال جل وعلا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فالله معنا إذن بعلمه سبحانه وتعالى أما كلمة الرب أيها الأحباب فهي كلمة رب بدون الألف واللام كلمة الرب بدون الألف واللام هي يعني بدون ألف التعريف كما يقال هو صاحب كل شيء ومالكه معنى كلمة الرب صاحب كل شيء ومالكه أي إذا أُقلقت كلمة الرب بدون ألف ولام يعني نكره بدون ألف التعريف كما في قول عبد المطلب لأبره صاحب الفيل عندما قال له ايش انا انا قال انا رب الابلي انا رب الابلي اي صاحبها ومالكها قال وللبيت رب ايش وللبيت رب يحميه وللبيت رب يحميه هذا قول عبد المطلب لأبره عندما أراد أن يهدم البيت بالفيلة قال أنا رب الإبري أي صاحبها ومالكها وللبيت رب يحميه أما الرب بالالف واللام بالألف التعريف فقال ابن القيم عليه رحمة الله يقول فاسم الرب له سبحانه وتعالى هو الجمع الجامع لجميع المخلوقات فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه لا يخرج شيئا لا يخرج شيء عرب بيته كل من في السماوات والأرض عبد له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 ولا على سلطانه تبارك وتعالى، فهذا معنى كلمة الرب إذا جاءت بالألف واللام فلا تطلق إلا على الله. انتبهوا بارك الله فيكم إذا جاءت الألف واللام بكلمة الرب فلا تطلق إلا على على الله جل وعلا. أما إن جاءت نكرة ف فيها ربنا جل وعلا مع خلقه فأنت رب الدار ورب الفرس ورب الدابة أي صاحبها ومالكها كما قال عبد المطلب بأبرها أكتفى بهذا القدر وإن شاء الله تعالى سنكمل غدا وكل الحديث سيكون بإذن الله جل وعلا مصب حول هذه المسائل كل الحديث سينصب حول هذه الأصول الثلاث من ربك وما دينك ومن نبيك وسنفصل فيها القول أكثر بإذن الله جل وعلا حتى نخرج بإذن الله جل وعلا من هذه المسائل وثم ننتقل آخر شيء بإذن الله جل وعلا إلى أن نعرف أنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف سنفصل فيها بإسهاب لكل واحدة منها سنذكر دليلها بإذن الله جل وعلا من الكتاب والسنة ونفصل فيها معنى كلمة الدعاء ومعنى كلمة الخوف ومعنى كلمة الرجاء بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى ونبارك فيكم وجزاكم الله خير على حسن استماعكم وإنصاتكم اللهم آمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كالعادة إذا كانت هناك أسئلة حول ما ذكرناه تطرح على أخينا أحمد العابد إن كان موجود أو على أي أحد من المشرفين ثم يرفعها بإذن الله جل وعلا ونجيب عليها إن استطعنا بارك الله فيكم لكم الوقت طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير يا شيخ وبيض الله وجهه بجعل ما تقدم في ميزان حسناتك ارزاق خير وبيض الله وجهك طيب احنا كان عندنا قبل الدرس كان عندنا موضوعين مطروحين كان عند أخونا المهتدي وصالح خرج حياك الله اخوي المهتدي حياك الله يا اهلا يا مرحبا ما أدري تابع المايك أحمد العابد عندك أسئلة تفضل لك المايك كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوت واضح بارك الله فيكم الصوت واضح بارك الله فيكم جزاك الله شيخنا الفاضل وحبيبنا الغالي الشيخ عمر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرك في الدارين اللهم آمين هناك أسئلة يا أخوة جزاكم الله خير يجب, يجب أن نأخدها بارك الله فيكم ونطرحها على الشيخ حينما ينتهي الشيخ تفتحوا موضوع بارك الله فيكم بارك الله فيكم طيب أخوي محاور الراقبة تسمعني جزاك الله خير كانت الإدالة معك بارك الله فيك كانت الإدالة معك من لديه سؤال يرسله على الخاص الخاص مفتوح للجميع جزاكم الله خير الخاص مفتوح للجميع الخاص مفتوح للأخوة حيا الله الأخو الأفاضل حياكم الله جميعا حيا الله من التحق بنا أصلي الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم في الدارين ولا يرد لكم دعوة اللهم آمين طيب أخي المحاور الرافضة موجود أخي المحاور الرافضة موجود درس أمس سجل أختنا خادمة كانت موجودة أعتقد وهي بنت سجل هي وأختنا بنت السلف هي وأختنا بنت السلف جزاهم الله خيرا أخوي محاور موجود طيب أخونا أبو حفص الغالي أخونا أبو حفص الغالي استلم بارك الله فيك إن كان هناك أسئلة ستسلليها على الخاص بإذن الله سبحانه وتعالى وإن لم تكن فجزاكم الله خيرا وأعتقد أن كلام الشيخ واضح ما شاء الله تبارك وتعالى هذا يدل على تلقي المعلومات من قول الأخوة بارك الله فيهم وفهمهم للدرس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرهم طيب شيخنا الفاضل شيخنا الفاضل الله يبارك فيك أخوي فهد الزهراني الله يرفع قدرك شيخنا عمر المبارك تفضل أفتر ما هناك سؤال جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم لكم الله شيخنا المبارك بارك الله فيكم وحسن الله إليكم حتى لا نأخذ نقطة الأخوة جزاهم الله خير عندهم موضوع آخر وأسأل الله سبحانه وتعالى بارك الجميع وفي جهود جميع من يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا نبارك في جهود الأخوة والأخوات كلهم جميعا أن يبارك في أمارهم وفي أوقاتهم وأن يجعلوا ما يقدمون بصالح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتهم ونحن جميعا أي الأحباب نتعاون جميعا على البر والتقوى وعلى الفهم الصحيح بالكتاب والسنة وأن نتعاون جميعا حقيقة بقمع رد الشبهات والأباطير التي تندس على الإسلام والمسلمين فبالتالي لا بد علينا جميعا أن نتعاون بإذن الله سبحانه وتعالى وأن نكون يدا واحدة وأن لا نختلف ثم أنصح نفسي وإخواني بالترفق في دعوتهم مع المخالفين أن يترفقوا بقدر ما استطاعوا وأن يحاول الإنسان أن يكون حقيقة أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى بلسانه الطيب وبكلامه الجميل لأننا ما نملك في دعوتنا هذه من خلال البالتولك إلا اللسان إلا اللسان أو الكتابة ما عندك خيار ثالث إما اللسان تتكلم به فلا بد أن تنطق بما هو حق وبكلمة طيبة تنفع بها الناس وبالكتابة تكتب ما ينفع الناس بارك الله فيكم فدائما نجتنب الكلام البذيء والفاحش والاستهزاء والسخرية فإن ليس تانم من أساليب الدعوة الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز لمحمد صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الجاهل دائما يعرض عنه والله جل وعلا قال خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل هذا أمر من الله أن يأخذ بالإيش خذ العفو أن يأخذ بالعفو والعرف, والعرف وما تعرف عليه الناس ما كان جميلا ومحببا للقلوب فالإنسان أن يأخذ به فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على هذه المفاهيم وعلى حمل هذه الأمانة أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وجزاكم الله خير وأنا أشكلكم حقيقة على هذه الجهود الجبارة بفضل الله جل وعلا ازداد عدد الغرفة ما كان هذا على دهاء ولكن بفضل الله جل وعلا ثم بفضل جهود الأخوة جزاهم الله خيرا على ما يبذل من أوقات ودخول لهذه الغرفة دائما أسأل الله نبارك يبارك فيهم وأن يزيدهم جل وعلا من فضله هذا والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك